بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلدا وأنت حل بهذا البلدا ووالدي وما ولدا لقد خلقنا الإنسان في كبدا أيحسب أن يقدر على